antum nadhirun mubin an a'budu allaha wattaquhu wa aqimus salah lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma ثم تعلمون قال ربي اني دعوت قومي ليله ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في ا استر شوثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهرا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا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 مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا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 لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالُوا حُرٌّ رَبِّي إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وقانوا لا تدرن آلهتكم ولا تدرن وددا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا من ما خطيئاتهم اغرقوا فادخلون نار فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك انتذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تَزِيدُهُ ظُلُمَاتُ الْبَحْرِ ثُمَّ